ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم يا أيها الذي لا آمنوا إنتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله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 والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما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 بسيماهم ولا تعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم.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 يَسْأَلُكُمُهَا فَيَحْفَكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَبْغَاءَكُمْ هَأَ أَأَنْتُم هَؤُلَاءِ تَدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَل فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَن تُمُ الْفُقَرَاءِ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَرْدِي الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثم لا يكون أمثالكم